اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين الصفا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى واله المستكملين الشرفاء ثم اما بعد كنا قد انتهينا الى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من بئر بضاعه او بئر بضاعه على ما رواه من حديث محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج وهو تصح في هذا الاسم عبيد الله ابن عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع بن خديج الانصاري من بني عدي بن النجار عن أبي سعيد الخدري من بني خضره هكذا ضبطه كما قلنا أو كما قال أبو عيسى الترمزي قد جود أبو أسامة حماد بن اسامه هذا الحديث فلم يروا عن أبي سعيد الخدري بأحسن مما رواه حماد بن أسامة وقد اضطرب فيه محمد بن إسحاق اضطرب فيه محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب المغازي والسير فرواه على ألوان فمرة يقول عبد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع ومرة يقول عبد الله ابن عبد الله ابن رافع ومرة يقول عبد الرحمن ابن رافع الأنصار وإلى هذا الاضطراب أشار كل من الدارة قطني ثم البيهق بل كل من تكلم على رواية محمد بن إسحاق هذا الخبر وقد رواه عن صليط ابن أيوب ابن الحكم الأنصاري صليط ابن أيوب ابن الحكم آه الأنصاري آه هكذا رواه محمد بن إسحاق بمعات أصحابه ويمكن رأسهم طبعا تعرف إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد الزبر وإحنا دايما بنضبط رواية محمد بن إسحاق بن يسار على أعلم أصحابه وأوسط أصحابه رواية عنه إبراهيم بن سعد ومع ذلك وقع الإضطراب في رواية ابن إسحاق ومنه تعلم قول الترمزي جود أبو إسامة هذا الحديث يعني الكوفيين ومنهم طبعا أبو إيه محمد بن اسامه أبو اسامه جود هذا الحديث مع ان مخرج الحديث إيه؟ مدني يعني مخرج الحديث عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج أنصاري مدني لكن محمد بن إسحاق اضطرف في رواية هذا الخبر ولعله تمثلنا على ثلاثه ألوان لكن لا بأس أن نذكر ابتداء رواية الإمام أحمد عنه في المسند رواية الإمام أحمد عنه في المسند وكذا أبو داود ثم نتبع بعد ذلك برواية الدار قطني والبيهق فأما الإمام أحمد فقد رواه هكذا كما قلنا والضابط عندنا في رواية محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي رواية إبراهيم بن سعد وأحمد بير هذه دوايا كما تعلم من طريق يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد الزهري شيخه يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد الزهري قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب لأصل طبعاً يعقوب إيه يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني ابي يعني إبراهيم ابن سعد الزهري عن ابن إسحاق قال حدثني صليط ابن أيوب ابن الحجر الخبر ذا من طريقين صليط ابن أيوب ابن الحكم الانصاري عن عبيد الله ابن عبد الرحمن يعني احنا قلنا ابو اسامة قال ايه عبيد الله ابن عبد الله عبيد الله المصغر عن عبد الله المكبر يعني المصغر عن المكبر لكن هو بيقول صليت ابن ايوب ابن الحكم الانصاري في رواية ابن اسحق من طريق ابراهيم ابن سعد عبيد الله اه صحة كده عبيد الله بس ابن مين ابن عبد الرحمن ابن رافع أحد بني عدي ابن النجار عن أبي سعيد الخضري قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يستقى لك من بئر بضاعة كيف يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر من بئر بضاعة قال بئر بئر بضاعة بئر بني ساعد بئر بني ساعدة يبقى هي بئر مين بقى بئر بني ساعدة وهي بئر وهي بئر تلقى فيها محائض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس عذر جمع ايه عذر عذر جمع عذره عذره وهو ما يخرج مخرج الناس من الايه أو مقرد الناس والبهائم من الدبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر إن الماء طهور لا ينجسه شيء هكذا رواية إبراهيم بن سعد يبقى دي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن صليت ابن أيوب قال عبيد الله ابن إيه؟ ابن عبد الرحمن عبيد الله ابن إيه؟ ابن عبد الرحمن عبيد, عبيد الله ابن عبد الرحمن واضح؟ نحن قلنا رواية الحكم الحكم اللي هي الأصل اللي بينضبط عليها هذا الخبر عبيد الله ابن عبد الله المصغر عن, عن المكبر مش المصغر عن المرحمن لا المصغر عن المكبر واضحوا اللي لكن ده كده قال أيوب دي ابن إسحاق من طريق مين إبراهيم وقال البيهقي وكذا رواه أحمد بن خالد الواهدي ومحمد بن سلمة طبعا احنا نعرف من رواة محمد بن اسحاق بن يصار المطالبي ومن اكبر رواته محمد بن سلم المراد محمد بن سلم الايه لكن انا بقول طبعا ما لا تنضبط رواية ابن اسحاق الا على رواية العالم الكبير من ابراهيم, ابراهيم ابراهيم بن سعر لكن يأتي بعد كده محمد بن سلم احمد بن خالد الوهبي يحيى بن وضاح يعني يحيى بن واضح وغير هؤلاء يعني لكن الرواية دايماً بتنضبط على مين؟ لما عايز تضبط رواية ابن إسحق تضبطها دايماً على رواية مين؟ اللي هو بيرويها أحمد يعقوب عن أبي يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي لأن الرواية دي فيها ثبوت السماع دايماً دايماً بنركب عليها لأنه فيها ثبوت سماع إيه؟ آه. آه. كان بيضبط حديث ابن إسحق قوي إبراهيم ابن سعد إيه؟ بيضبط حديث إيه؟ حتى إنه لو اختلف أصحاب ابن إسحق كلهم في الرواية فالمرجع لمين إبراهيم. إبراهيم المرجع لمن؟ لإبراهيم بن سعد قال البيهقي يعني قوله يعني الوجه الأول صليت عن عبيد الله بن عبد الرحمن يعني ابن رافع هكذا محمد بن سلم وإبراهيم بن سعد وأحمد بن خالد الوهبي ويونس بن بكير يبقى دي الوقت الأكثر ده الوجه الأول الوجه الاول لروايه ابن اسحاق عبيد الله عن عبد ابن عبد الرحمن عبيد الله ايه دي رواها مين بقى رواها اربعه ابراهيم ابن سعد ها محمد ابن سلم المرادي يونس ابن بكير الوهبي ها الوهبي ها واضح ولا ايه ها يبقى الزهري والوهبي ها والمرادي ها الزهري والوهبي والمرادي وابن بكير صاحب السيره ابن بكير دا مشهور جدا بروايه الايه يونس ابن بكير دا راوي الايه راوي سيره ايه راوي سيره آه ابن اسحاق دا الوجه الاول الوجه الثاني الوجه الثاني قليل اوي وقراه خطا عبيد اللاجد عبيد اللاجد ابن عبد الله ابن رافع كيف ترى غلط وهو موفق للاصل لكن يحيى بن واضح رواها كذا ابن اسحاق قليل اول لما يقول عبيد الله ابن عبد الله موافق للاصل لكن رواها كذا عن ابن اسحاق موافق للاصل مين يحيى ابن واضح وهو خطأ طبعاً خطا رغم انه موافق للايه لان روايه الاكابر عن ابن اسحاق بايه عبيد الله ابن عبد الرحمن فجا يحيى ابن واضح يمكن يكون مشى فيه على الايه على مشى مشي فيه على لكن ابن اسحاق ما بيروش كده الا بروايه مين يحيى ابن واضح بس يعني ممكن واحد يقول ايه يبقى بناس حتى هو في الحماد نقول لك لا لا لا ده احنا واضح مشي فيها كده واخد انا كده دي مشي كده مش على الجد. لكن الاثبات من اصحابه بيرو ايه بيقولوا ايه ما هذا الاسم لا يضبط هذا الاسم يقول عبيد الله بن عبد الرحمن دي روايه الاكثر روايه الاكثر وعلى راسهم كما قلنا صاحب الكبير صاحب الايه اثبت اصحابه, أصحابه من هو؟ اثبت اصحابه ابراهيم بن سعد الزهر الوجه الثاني كما قلنا يحيى بن واضح موافقا لمين؟ موافق لمحمد بن كعب. موافق لمين؟ محمد بن كعب القرد. الوجه الثالث صليط عن عبد الرحمن بن راف. عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الرحمن بن راف. هكذا رواء. بعض الروايات محمد بن سلم المرادي يعني يبقى محمد بن سلم روايات الوجهين وجه موافق فيه رواية ابراهيم بن سعد والوجه الثاني تفرد به وهو عبد الرحمن بن ايه آه. آه. آه. ابن رافع هكذا ذكر ابن اسحاق روايه كما قلنا آه. روايات او الثلاثه الأو... الاوجه الثلاثه الاوجه لروايات ابن اسحاق هذا الخبر مع الاضطراب على هذا الاسم مع الاضطراب على ايه هذا الاسم لذلك احتاجوا إلى رواية حماد رواية ايه حماد ابن ايه حماد ابن اسامة احتاجوا لرواية ابو اسامة احتاجوا لرواية مين ابي اسامة ابو اسامة الكوفي اوي Arc من طريق عبد العزيز بن يحيى الحراني رواية محمد بن سلم المرادع هذا إسناد مشهور جدا في أبو داود بير وبيئة احاديث كتيرة عليك عبد الرحمن اللي هو إسناد عبد العزيز بن يحيى الحران عبد العزيز بن يحيى الحراني عن محمد بن سلم المرادي عن ابن إيه؟ عن ابن اسحاق عن ابن إسحق. يعني عن صليق بن أيوب بن الحكم الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عبيد الله ابن عبد الرحمن كما قلنا محمد بن سلم كده يروي قال وذكروا بنحو رواية إبراهيم أحمد وأبو داود الدارة قطني ذكر كما قلنا أغلب هذه الروايات الجزء الأول 31 برقم 13 و14 و15 قال أبو الحسن يعني علي بن عمر ابن مهدي الدارة قطن علي بن حسن أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني علي بن عمر الدار الدارقطني في السنن الجزء الاول 31 حدثنا محمد بن احمد بن صالح الاسدي قال حدثنا محمد بن شوكر قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ها يعقوب ابن ابراهيم ح وحدثنا احمد بن كامل قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا أبي يبقى حيقول إيه ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق عن صليت ابن الحاكم عن صليت ها ابن أيوب ابن الحاكم الأنصاري عن مين عن عبالد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع عن أبي سعيد إن أنه قيل لرسول الله يا رسول الله إنك تستق من بئر بضاعة بئر بني ساعدة نحو رواية أحد نحو رواية إيه أحمد من طريق يعقوب من طريق إيه؟ يعقوب ها يبقى دي الرواية الأولى هكذا يرويها محمد بن شوكر ومحمد بن سعد العوفي كلاهما عن يعقوب بنحو رواية إيه؟ أحمد بنحو رواية إيه؟ أحمد ثم ذكره من طريق الواهبي أحمد بن خالد الواهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن صليت ابن أيوب بن الحكيم عن عبد عن عبيد الله وربما قال عبد الله عبيد الله وربما قال إيه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع عن أبي أن النبي فذكر ثم قال أبو الحسن حدثنا أبو زر اللي هو أحمد ابن محمد ابن أبي بكر الواسط أبو زر الواسط شيخ بارخت أبو زر من إيه احمد بن محمد بن ابي بكر الواسط حدثنا ابو زر الواسط قال والعباس بن العباس بن المغيرة الجوهري قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثني عمي عم مين ابراهيم ابن ايه ابن سعد عبيد الله ابن سعد عمه مين ابراهيم ابن سعد عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي سلمى ده طريق تاني لابن اسحاق كمان اهو يعني عبد الله ابن ابي سلمى ابن الايه ها ابن المكشون المدني قال عن عبد الله ابن عبد الله عبد الله ايه ده قارب ده ايه قارق لكن مع ذلك خطا عبد الله ابن ايه عبيد. ابن عبد الله انما هو عبيد الله ابن عبد الله يبقى دي روايه برضك عبد الله ابن ابي سلمى المكشون قال عبد الله ابن ايه ابن عبد الله ها عبد الله ابن ايه ابن عبد الله هكذا هذه رواية وكذلك حماد بن سلمة عن ابن سلمة ابن اسحاق عند الطحاوي عند الايه حماد بن سلمة يعني عند الطحاوي وافق الجماعة, وافق الجماعة. يبقى اذا الجماعة كلهم على خلاف يحيى بن واضح لذلك نقول يبقى بقى رواية يحيى بن واضح ايه خطأ مشي يفع الجد او هو حفظ الحديث كده فرواه كما الحديث محفوظ لان الحديث محفوظ من طريق مين محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله ابن رافع وليس عبيد الله بن عبد الرحمن كما قال الجماعه يبقى الجماعه عن ابن اسحاق بيروها كده مين هم الجماعه ابراهيم بن سعد محمد بن سلم المرادي احمد بن خالد الوهبي حماد بن سلم يونس بن بكير كل دول بيروه إيه؟ بيقولوا عبيد الله ابن ابن عبد الرحمن ابن رافع ومع هذا فهذا الاختلاف لا يؤثر على صحة الخبر فقد ضبط وجود إسناده مين؟ أبو, أبو إسامة ضبط وجود إسناده أبو إسامة أبو إسامة هو اللي إيه؟ ها حماد بن إسامة هو اللي جود إيه؟ إسناده والخبر كما يبدو لك موافق لذلك قال الترميزي وفي الباب عن ابن عباس وعائش في الباب عن مين؟ وأعني قولهما أعني قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما الماء لا ينجسه وقد سبق تخريق حديث ابن عباس من طريق كما قلنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس ومن طريق الأكابر عن سماك ورأس ذلك أبو الأحوص ها يعني إحنا ذكرنا من طريق الترمذي أبو الأحوص عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن إيه عن ابن عباس ثم حديث عائشة رضي الله عنها حديث ايه 뉴스 عائشة حديث مين يزيد الرشك يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن مين عن عقشة رضي الله عنها وأبدا يقول له ايه وذكرنا الاختلاف على حديث ابن عباس ولا اختلاف على رواية حديث ايه عائشة الا ان رواية يزيد الرشك الوحدها فيها قول عائشة رضي الله عنها ترفعه الماء لا ينجسه شيء وده أثبت ما في الباب حديثي من حديثي إيه؟ عائشة وابن عباس عائشة وإيه وابن عباس وجاء حديث بئر بضاعة جاء حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة ليتمم هذا الخبر فقوله الماء طهور لا ينجسه شيء هكذا قال البخاري في الجامعة الجزء الأول أربعة وخمسين باب ما يقع باب ما يقع من النجاسات في الماء والسمن باب ما يقع في النجاسات باب ما يقع من النجاسات ما يقع من النجاسات في السمن والماء في السمن ما يقع من النجاسات ما يقع من النجاسات ها ها ما يقع من النجاسات ها في الماء او في السمن والماء قال وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يتغير طعمه لا بأس بالماء ما لم يغير طعم او لون او رائح لا بأس بالماء ما لم يغير طعم او ريح او لون قال ابن حجر يعني لا حرج في استعماله في كل حال فهو محكوم بطهارته ما لم يغيره طعم أي من شيء النجس أو ريح, أو ريح من أو لون، ومقتضى هذا أن الزهر لا يفرق أن الزهر لا يفرق بين قليل ولا كثير إلا بالقوة, الماء إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد اوصافه يبقى الزهر إذاً يرى الزهر يرى إيه الزهر يرى أن الماء قليل وكثير يبقى أخذ بعموم الخبر يبقى كأن الخبر الماء لا ينجسه شيء هذا العموم معمول به آ عمل به جماعة آ عمل بيه جماعة. عمل بي إيه؟ جماعة لولا بعض الاعتراضات التي ظهرت على هذا العموم دعموكت يعني قولنا الماء طهور لا ينجسه شيء لأيه دعمه هل يعمل بهذا العموم؟ وعمل بي جماعة راسوه من الزهر وقد حكى قد حكى من البخاري في الصحيح قال البخاري في الصحيح كده باب ما يطعم من النجاسات في السمن والماء قال وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون يعني يقصد ما لم يغيره طعم من نجس أو لون من أو ريح من نجس أو لون فلا حرج في استعماله على كل حال، والأمر هكذا يعني الماء محكوم بطهارته ماء قليل وكثير قليل وكثير قليل وإيه؟ ده كلام الزوء قليل وكثير إلا أن تحيل إلا أن ما لم, ما لم تكن هناك قوة مانعة للملاقي أن يغير أحد إيه أوصف فالعبرة عند الزهري بالطال، يبقى العبرة عند الزهري بالإيه، العبرة عند الزهري بالتغير وعدم، ومذهب الزهري هذا قد صار إليه طوائف من العلماء، مذهب الزهري هذا قد صار إليه طوائف من العلماء، وتعقبه أبو عبيدة، أبو عبيدة من بقى القاسم بنه، القاسم بن سلام، القاسم ابن سلام أبو عبيدة، ها. الإمام في كتاب كتاب الطهور كتاب الطهور الطهور ولا الطهور الطهور الطهارة يعني الطهور آه. قال يعني أبو عبيد قد في كتاب الطهور يلزم منه أنه إذا بال في إبريق يلزم منه يعني لو قلنا بأن الماء قليل كثيره لا تذهب طهوريته لا تذهب طهوريته ما لم تكن القوة الملاقية حائلة لتغيره او حائلة الى ايه الى التغير قال يلزم منه انه اذا بال في ابريق بال في ايه في ابريق ولم يغير للمأوص انه يجوز التطهر به وهذا مستبشع قال كده ابو عبيد ولغادا نصر أبو عبيد القول بالتفريق بين القليل والكثير وعلق الكثير بالقلتين وهو مذهب جماعة كثيرة من العلماء بل مذهب الجمهور أن هناك تفريق بين القليل والكثير والحد الذي يفرق بينهما الحد الذي يفرق بينهما حديث القلتين حديث إيه؟ القلتين. وهو الحديث الذي سنتكلم عنه بعد هذا بعد هذا الباب بعد هذا الباب حديث محمد بن جعفر ابن الزبير حديث محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا أو نجس. ها حديث محمد بن جعفر ابن الزبير. ها عن عبيد الله بن عبد الله عمر عن أبيه عبد الله ابن عمر حين سئل عن الماء يعني رسول الله يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل ها الخبث إذا كان قلتين لم يحمل خبث فهذا الحديث عند الجماعة. او عند جمهور العلماء قاضي على هذا العموم المذكور في حديث ايه؟ بئر بضاع او حديث عائشة وحديث ايه؟ ابن عباس حديث عائشة وحديث ايه؟ ابن عباس فتنا ان احنا نذكر ان الباب مش مش مقصور على حديث ابي سعيد وعائشة وابن عباس لكن في روايات اخرى سهل ابن سعد وابو امامة لكن فيها ضعف لذلك ربما لم نعرج عليها لكن أولى أن نعرج على حديث أبي أمامة فقد رواه رجدين بن سعد بن مفلح المصري أبو الحداد المعروف بإيه ها أبو الحداد رجدين بن سعد رجدين بن إيه قرين عبدالله بن لغيعة صاحبه بس عبدالله بن لغيعة كان شديد الحملة عليه كان شديد حتى إنه مرة ضربوا وأخرجوا من المسجد ها رجدين بن سعد بن مفلح ها المصري المهدي المصري ابو الايه ابو الحجاج ابو الحجاج الايه المصري لكن ابن لهيع اقوى منه واحسن منه رجين بن سعد متروك الحديث زاغ الحديث متروك الحديث ايه ها الحديث وحديث رجين بن سعد اخرجه الدارقطني والبيهقي ا اخرجه الدارقطني والبياقي بلفظ خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيره إلا ما غيره لونه أو طعمه أو ريحه خلق الماء طهورا يشبه أن يكون صنعة الوعاظ والخطباء والمفبركاتين خلق الماء طهورا لكن نسبته إلى النبي هكذا لا لا لا لا لا, لا هكذا هو في لفظ أبي أمام حديث ايه رجيدين حديث ايه رجيدين عن معاويه بن صالح عن راشد بن سعد عن ابي امامه الباجلي رضي الله عنه يرفعه يعني رجيدين اتى بطنه كبيره قوي رجيدين قال ايه رجيدين جاب الخبر كده رائع معاويه بن صالح عن معاويه بن ايه ها عن معاويه بن صالح عن راشد بن سعد راشد بن سعد احد كبار اله الشام احد كبراء تابع الايه الشاميين راشد بن سعد السحولي الشامي الحمصي يروي عن أبي أمامة بس الأصح إنه مرسل لكن عن أبي أمامة مرفوع لا آه يعني آه راشد بن سعد المقرائي السحولي الحمصي الشامي أن رسول الله أصح مرسل لكن ريشدين عمل إيه؟ عمد إلى هذا المرسل وإيه ورفع تواهما كان بيتواهما هذا من باب الايه ها من باب يعني ما رأينا الصالحين أكذب منهم في في حديث ايه رسول الله يعني صالح أصابته غفلة الصالحين فبالتالي لا يحتج به رجدين بن سعد أبو الحجاج المهري المصري إيه؟ ها لا يحتج إيه؟ لا يحتج به هكذا رواه وتفرد به مرفوعا عن أبي امامه هكذا بلفظ خلق الماء ايه خلق الماء طاهرا لا ينتجسه شيء إلا ما إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه والإمام الشافعي أشار إلى بعض هذا الخبر وعدم الاحتجاج به. أشار إلى خلا يثبته أهل العلم بالحديث. هذا الحديث إيه؟ ها هذا الحديث لا إيه؟ ها لا يثبته أهل العلم بالإيه؟ بالحديث. هكذا أخرجه الدار قطني الجزء الأول صفحة 28 والبيهقي. الجزء الاول 189 وابن ناجة خمسمية جميعا من طريق ريشدين ابن سعد المهري المصري ريشدين ابن ايه ريشدين ابن سعد ابو الحجاج الايه المصري ابو الحجاج المصري عن رأى عن معاوية ابن صالح معاوية ابن صالح عن راشد ابن سعد المقرئ عن ابي امام الباغلي به ورشدين بن سعد كما قلت لك مطروك الحديث زاهب زاهب الحديث وإليه الإشارة في تضعيف الإمام الشافعي قال ما قلت من أنه الشافعي الكثير الإمام أبو عبد الله الشافعي قال ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحوه ولونه كان نجسا يروى عن النبي من وجه لا يثبته أهل العلم يروع من وجه ايه ها لا يثبته يقصد حديث ابي امامه والا فقد ثبت حديث ايه عائشة وابن عباس وابو سعيد بل الشافعي نفسه روى حديث ابو سعيد بس الطريق غير الطريق الذي روى حمد ابن ايه ابن اسام قال لا يثبته اهل العلم وهو قول العام لا اعلم بينهم خلاف كان يقول وعامه اهل العلم يقولون الماء باقي على طهوريته ما لم يغيره ايه لكن كون <تصفيق> هذا مما اجمت عليه العامة لكن كونه حديث ايه ده الماء باقي على ايه ما لم يغيره ما لم يتغير له طعم او لون او ايه تمام ااا فهو مستغن يقول كده فهو مستغنى في الاحتجاج على المجال التكنيلي بتغير اوصافه بالاجماع عن ثبوت صحه الحديث شكلت كلمه جميله يعني مستغنى بالاجماع عن ثبوت عن الحديث مستغنى بالاجماع عن ثبوت الحديث وإلا في حديث الماء لا, لا ينجسه شيء إيه سربت عن ابن إيه عن ابن عبدالد وعائشة وأبي إيه وأبي سعيد الخدري لذلك قال آآ لذلك آآ نقول آآ تمام كلام الشافعي أن نقول وإنما يثبت الحديث بلغز وإنما يثبت الحديث بإيه بلغز الماء لا ينجسه شيء من حديث أبي سعيد وعائشة وابن عباس رضي الله عنهما بأسانيد تقوم بها الحج بأسانيد ايه آه بأسانيد تقوم بها الحج والمقصود أن قول الجمهور الحق أننا سأترك لك كلام المباركة فوري فقد أطال وافات يعني المباركة فوري أطال وافاد في شرح هذا الخبر اطل جدا بحيث يعني اقول هو من أكبر اكثر اكثر الموضع التي ذكرت في مدامة اطالة, آه إطالة آه هو الكلام على هذا الخبر ها حتى قالوا المباركة فوحي ربرنا في القطع الفقه الطهارة يعني اطل جدا في الكلام على هذا الخبر خبر ايه آه خبر بئر بضاعي خبر بايه لذلك سأترك لك هذا لأنه نقل كلام البيهقي وكلام الطحاوي والرد على الطحاوي وإن كان نصر وذكر فيها أكثر من أربعة مذاهب وإن كان في المسألة سبعة مسائل سنذكرها إن شاء الله بعد الفراغ من حديث القلتين في أكثر من سبع مزاج في المسألة لكن الذي ذكرته لك اختصارا وهو أن قول الجمهور إيه؟ قول الجمهور ان حديث القلتين مخصص لعموم حديث ايه حديث الماء لا ينجسه الماء لا ينجسه آه شيء آه وهذا الذي كما قلت لك نصره الجمهور فان قلت فلماذا لم يخرجه البخاري ليه البخاري ما خرجش حديث القلتين مدام عليه الجمهور مدام عليه الجمهور هذا ليس بالهزم للبخاري هذا ليس بلازم للإيه للبخاري لأنه ليس أبدا من قصد البخاري أن يخرج كل حديث رواقه الثقاط ها مش من, من عمله ولا من شرطه أن يخرج كل حديث رواقه إيه الثقاط وإلا في حديث القلتين رواته غاية, غاية غاية غاية والحديث غاية بالصحة يعني حديث محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عد عبد الله ابن عمر بل البخاري خرج لمحمد ابن جعفر ابن الزبير خرج لمحمد ها ابن جعفر ابن الزبير لكن في غير رويته عن مين عن عبيد الله في غير رويته عن ايه عن عبيد الله وذرك ربما للاختلاف الذي وقع في اسناده لكن مع هذا رواته كلهم سخاش وصحاها وجماعتهم من الائمه وعلى رأس هؤلاء, على رأس هؤلاء أبو صالح أحمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى ابن معين وعلي بن المديني ها وعلي بن المديني وإسحاق ابن رهوال ورأس هؤلاء جميعا إمام الائمه أبو عبد الله الشافعي صح الخبر يعني صح هذا الخبر جماعة من الأئمة الكبار ورأس هذه الطائفة كما قلت لك الإمام اللي إيه الشافعي، الإمام الشافعي وأحمد وياحى وعلي بن المديني وإسحاق والبيهقي والدارقطني والبيهقي والحاكم ها وحدث ولا حرف هؤلاء جميعا فالحديث بتصحيح هؤلاء الأئمة مسترنا عن الكلام في الاختلاف علي يعني مستغني بتصحيح هذه الأئمة إيه ها يعني يكفي كده اجتمع على تصحيح الأئمة الكبار دول شافعي وأحمد بن حنبل وعادلي القاف ها درقطني البيهاقي الحاكم ها ها جميعا صحاح الخبر فلا يرد اذن صد فلماذا لم يخرج البخار لان هذا الاعتراض ليس اعتراضا بالخبر اعتراض على البخار اعتراض على الايه على البخاري. لماذا لم يخرج كثير من الاحاديث التي رواغة السقاط. رواغة السقاط. الا انهم مختلف الا انهم ايه? اختلفوا. اختلفوا. في تحديد معنى القلتين. بس. اتفقوا على تصحيح الخبر مع اختلافهم في معنى القلتين. معنى ايه? القلتين. وهذا الاختلاف كما قلت راجع إلى تحديد مفهوم الخبر راجع إلى تحديد مفهوم معنى القلتين تحديد معنى إيه؟ معنى القلتين ومن البعد البعيد ومن البعد البعيد بعد تصحيح هؤلاء الأئمة الخبر أن يتوقف عن الاحتجاج به بحجة أننا لا نعلم مقدار القلتين بحجة إيه إننا إيه هذا كلام في بعد بعيد عن العمل بالأحاديث الصحيحة بحجة أننا ما نعلمش عدد إيه؟ القلة دي. ولذلك اعتبره الشافعي بخمس قرب خمس قرب من قرب الحجاز احتياطا, إحتياطاً. وخصص به إمام الأئمة عن الشافعي حديث ابن عباس ونظائره الماء لا ينجسه شيء بيحديث ايه ها ها خصص بيه حديث او عموم حديث ايه الماء لا ينجسه شيء طب على اخذ من جهة العموم والتخصيص هل هو عموم او انه عموم ايه نوع التخصيص اكيد ايه القلتين او انه مخصص بحديث القلتي الجهة الثانية قوله الماء طهور الماء طهور لا ينجسه شيء يرد السؤال لماذا قال طهور ولم يقل طه الماء ايه طهور لا ينجسه شيء فالطهور الموصوف به الماء في الحديث وكذا الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا ها وكذا الذي ورد في الآية صفة زائدة على الطاهر صفة زيد على الإيه صفة زائدة على الطاهر فهو يتعدى التطهير من نفسه إلى غيره فيطهر فيكون معناه المطهر معنى كلمة الماء طهور أنا بقول ليه اختلفوا في هذا التعميم والتخصيص ليه لأن كلمة طهور في الخبر فيها معنى زيد ولا معنى جاري على مفهوم طهورية الماء لا ده في معنى زائد يعني قول الماء طهور في معنى ايه فيه معنى زائد او صفة زائدة على الطاهر كأنه يقول يتعدى التطهير لنفسه الى ايه تطهير ايه غير. الى تطهير غير فيكون معنى الطهور المطهر يكون معنى الطهور ايه المطهر وقد قال اصحاب ابي حنيفاء المعنى فيهما واحد قالوا طهور بمعنى ايه طهور بمعنى ايه بمعنى طاهر واستدلوا لهذا المعنى بقوله تبارك وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا على ان المعنى قد يتفق وهذه الزياده الوارده في معنى طهور لان معنى وسقاهم ربهم شرابا طاهرا في نفسه ومطهرا فلا يحدث به ها الأدواء. ها لا يحدث بير إيه؟ الأدواء إلا أنهم هكذا قال قالوا ما فيش فرق أصحاب أبي حنيفة قالوا إيه قالوا ما فيش فرق بين طاهر وإيه واستدلوا لهذا بمفهوم الآية عندهم قالوا إيه وسقاهم ربهم شرابا طو... يعني طاهرا قالوا لأن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير فناسب أن يكون طهور في قوله وسقاهم ربهم بمعنى إيه طاهر لانهم مش محتاجين له ايه? للتطهير. واحتجوا بقول جرير الى رجح الاكفال عد من الزباء عذاب السنايا ريقهن طهور. يعني ريقهن ايه? قالوا طاهر. يعني طاهر لان ريقهن لا يكون طهور. بل نقول معنى الخبر في كلام جرير? لانه ورد على معنى التشبيب بالمحبوب. ها? فيكون معنى قوله طهور أي مطهرا لمحبوبه وليس كما زعموا لكن هكذا حملوا على أن طهور في كلام قريب بمعنى إيه بمعنى الطهور ولنا قول الله تبارك وتعالى وينزل من السماء ماء ليطهركم به هل هناك إيه وانزلنا من السماء ماء وفي آية, قال, إيه؟ قال وينزل من السماء ماء لي ليطهركم يبقى طهور في الآية الأولى بمفهوم الآية الثانية المفسرة لها مطهر يعني الآية الأولى بتقول إيه وأنزل من السماء ماء مطهور. الآية الثانية آية الأنفال قال ايه وينزل من السماء ماء لي ليو يبقى ليطهركم طهيركم في معنى طهور في الآية الأولى أي أي مطهر واضح ولا إيه فأخبر أن الماء الذي ينزل عليهم من السماء في الأولى بوصف طهور هو الذي يطهركم به في الآية الآية في الثانية وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء جواب عن سؤالهم هذا لهذا اللفظ لفظ قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور هو الطهور ايه الطهور ايه الطهور جوابا لمن جوابا لمن سال في تعدي فعله فعله اليهم لماذا لانهم قد علموا طهاره الماء في نفسه فانما يسالون عن تطهيره لايه لغيره وقوله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم بمعنى تطهير ها طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أي تطهير الإناء بمعنى إيه طهور الإناء هنا بمعنى إيه تطهير الإناء تمام؟ أي مما أصابه من نجاس على قول الشافع الكلب يعني نجس على قول الإيه. من نجاسة ريق الكلب على قول الإيه. على قول الشافع وأما استدلالهم بالآية فخطأ من جديد أما استدلالهم بالآية فالخطأ وارد عليه من, من جهتين الأولى أن هذا, أن هذا قوله يعني وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا أن هذا صفة للشراب ملازمه الله وليس يمتنع وجود هذه الصفة مع استغناء أهل الجنة عنها ليس يمتنع وجود الصفة في الماء مع استغناء إيه أهل الجنة عنها لأنهم ردوا قالوا إيه أهل الجنة مستغنون عن التطهير نقول ولا حتى لو كانوا مستغنون عن التطهير لا يمنع من وجود الصفة لاستغناء المنتفع بها ها لاستغناء إيه المنتفع بها عنها واضح إلهي ها هذه الجال أول الثانية أن الآية واردة في مقام الامتنان أن الآية واردة في مقام إيه الامتنان بما هو أعز وأطيب من شراب الدنيا فوافق أن يكون فيه صفة زائدة فوافق أن تكون فيه صفة زائدة يعني وافق أن يزد في صفاته عن الصفة التي كان عليها في الدنيا عن الصفة التي كان عليها في الدنيا فلا شك أن هناك فرق كبير بين شراب الآخرة وشراب الدنيا أحد هذه الفروق. أنه يزاد في صفات شراب الآخرة عما اتصف به شراب الدنيا وأما قولهم واستدلالهم بالبيت البيت الوالد جرير وهو قوله عذاب السنايا ريقهن طهور عذاب السنايا ريقهن طهور فالدلالة فيه لما لا له لماذا فهو يصف الرقب الطهور يصف الرقب الايه مبالغة. مبالغه كما قلت لك انه يقول ريق المحبوبه بالنسبه لمحبوبها تطهير له ها يبقى حجه لنا وليس حجه ايه ها وليس حجه عليه ونكتفي بتوفيق الله تبارك وتعالى